السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عشرة نبيان وسرين أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وحكيم اللهم ما ينفعنا علما أما بعد فدرسنا في هذا اليوم في كتاب التوحيد وبالله نستعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين قال في كتاب التوحيد باب لا يرد من سال بالله قال عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعيدوه ومن سال بالله فاعطوه ومن دعاكم فاجيبوه ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتموه رواه ابو داود والنسائي بسند صحيح بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب ترجم له المؤلف رحمه الله بهذا العنوان لا يرد من سال بالله يعني أن الذي أسألك بالله عليك أن تعطيه ما سألك إذا كان امرا مباحا مقدورا عليه وليس في ذلك عليك مشقة لأن في ذلك تعظيم منك لله الذي سئلت به وهذه الخصال التي اشتمل عليها الحديث فانها تدل على كمال الايمان الدال على كمال التوحيد يعني اذا طبقها الانسان وعمل بها فانها تدل على كمال الايمان الدال على كمال التوحيد فاولها من سال بالله فاعطوه يعني إذا قال انسان سألك بالله أن تعطيني هذا الشيء وأنت قادر عليه وليس في ذلك مشقة وليس أمر محرم فعليك أن تعطيه تعظيما منك لله الذي سؤلت به فإذا لم تعطيه فكانك لم تعظم الله الذي سئلت به وقد جاف الحديث ملعون من, من سال بالله وملعون من سئل بالله فلم يعط سائله ما لم يسال هجرا يعني اذا اذا سالك محرما فلا فلو قال أسألك بالله ان تعطيني شيئا من المحرمات او تعينني عليه فلا تجيبه لهذا السؤال لانه سألك بالله أمر محرم والله لا يعظم بالأشياء المحرمة وإنما يعظم بالأشياء المباحة التي يكون فيها مصلحة ولا ضرر فيها فإذا يجب على من سئل بالله امرا مرأ مباحا مقدورا عليه ولا مشقة فيه أن يجيب سائله ويعطيه لأن في اعضائك إياه تعظيما منك لله الذي إذا سعلت به من سعاد بالله فاعطوه، ومن استعاذ بالله فأعينه يعني إذا قال اعوذ بالله منك أو اعوذ بالله ثم ذك من هذا, هذا الظالم أو من هذا العدو فأعذه يعني أجره ودافع عنه واحفظ ما دام ما دام انه الى لج الى الله ثم اليك واستجار بالله ثم بك استعاذ بالله ثم بك قاعد على ان تعيده وتجيره وتحميه فعليك ان تجيره وتحفظه وتحميه تعظيما لله حينما قال أعوذ بالله ثم بك إذا قال أعوذ بالله ثم بك سواء من عدو آدم أو غيره وأنت قاد على أن تجيره وتعيده فأجره وقد يكون السعيد بالله منك يا كنت تريد أن تبطش به أو تأخذ شيء من ماله ان كان ذاك منك عدوانا وظلم فلجا الى الله فانتظر العقوبه لانك لم تعظم الله ولم تقدر عظمته فمن بالله فاعينوه الا في حاله واحده اذا كان هذا مستجير هذا مستعيذ ظالم يريد ان يلجئ اليك لتدافع عنه اصحاب الحق فاذا كان ظالما له حق مطالب به فليس من حقك ان تجيره او تدافع عنه لانه لو فعل ذلك لربما ضاع كثير من الحقوق لكن لو استجار بك من إنسان أراد أن يبتش به أو يؤدبه وربما يكون تعذيبه بشدة فهذا يجب منك أن تعظم الله فتجيره وتعيده من استعاذ بالله فأعذوه ومن, ومن ومن دعاكم فاجيبوه يعني إذا دعاك لوليمة عرس أو وليمه في مناسبة طيبة مباحة فعليك أن تجيب دعوة أخيك ولا تتقاعس جبرا لخاطره إذا دعاك فأجبه وهذا من حق المسلم على المسلم يقول عليه السلام حق المسلم على المسلم إذا سأله إذا لقيه سلم عليه وإذا, دعاه فأج وإذا دعاك فأجبه وإذا عطس فحمد الله فشمته فإذا قال الحمد لله شمته يقول أرحمك الله وإذا سنصحك فانصح له فحقوق المسلم على المسلم كثيرة لكن منها افشاء السلام واعطاء السائل حقه المباح حقه المباح يجب ان تعطيه اياه ما دام انه طلب حقه ولم يطلب زياده او دعاك من اجل ان تشاركه في وليمة عرس أو غيرها من المناسبات طيئة مباحة إذا لم يكن هناك محرمات إذا دعاك فاجبه وهنا يقول من دعاكم فأجيبوه فاجابه الداعي في أمور مباحة واجبة إذا لم يكن هناك مشقة حتى لو كنت صائما صوم نفل ودعاك لمناسبه كريمه واراد منك ان تفطر جبرا لخطيه وتصوم بدل ذلك اليوم فافعل الا اذا كان يشق عليك فقل الآن الان مثلا نصف اليوم صمت فكيف افطر بعد الظهر ثم اقر الى القضاء لكن بإمكانك أن تجيب دعوته وليس من العزمة تاكل فمن دعاكم فأجيبه إذا دعاك اذهب إليه وإذا كنت صائم أو لا تريد أكلهم فادعوا الله لهم وعزه بميتهم و. اذا كان التعزيه ليس فيها دعوه لكن مثل الولائم هو الذي اذا دعاك فاجبه اذا كان, إذا كان هناك وليمه عرس وهي اوجب الواجبات في الدعوه اما حضور الماتم ونحو ذلك فليس هذا من السنه المهم إذا دعاك اخوك للمناسبة القيبة الكريمة ليست فيها محرم فأجبه وإذا كان هناك منكرات وتعرف أنك ستستطيع إنكار المنكر فاذهب أيضا من أجل تحصل على فائدتين إنكار المنكر وإجابة الدعوة من جعا ومن دعاكم فأجبوه وفي الحديث الآخر ومن دعاك فأجبه أو بحق المسلم أو المسلم إذا, إذا لقيته فسلم عليه وإذا جاءت فأجبه هذه من الخصال التي من شأنها تعليف القلوب وجمع كلمة المسلمين كونهم يجمعون في مناسباتهم طيبة ويجيب بعضهم بعضا لما يجبر بعضهم بعضا خواطرهم فلذلك يضاح لك ان تفطر اذا كان صومك نفل واذا لم يطم منك الافطار فتدعو لهم وتنصرف ومن دعاكم فاجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه المعروف يعني كل شيء يفعله لك خدمة أو نفع نفعك به شفاعة شفع لك عند أحد يعني مهما تقول توسط لك في حصول مصلحة من المصالح وظيفة او غيرها أو أنجز لك معاملة كانت صعبة عليك قدم لك أي خدمة معنوية كالشفاعة أو حسية كشيء من المال عطاكيا فمن صنع إليكم معروفا فكافئوه يعني تكافئه على معروفه وجميله لماذا حتى لا يبقى قلبك دائما خاضعا له وعظما له من أجل معروفه الذي صنع أما إذا جازيته على معروفه وكافأت عليه ذهب التعظيم والهيبة التي قد تجدها في نفسك له إذا كافأت على معروفه قدمت خدمة وقمت انت له بأخرى سواء مثلها أو غيرها المهم أنك تعرف أنه خدمك وأشدع إليك معروفا وجميل فعليك تكافئه ما عندك استطاع على مكافاته ادعو الله له من صنع اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له وفي الحديث من صنع اليه معروف فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد ابلغ بالثناء لأن خير من الله ليس له حد من دعاكم فأجيبوه من صنع اليكم معروفا فكافئوه وفي المكافأة المعروف تخليص للقلب من عبوديه الخلق الفائدة والحكمه من مكافأتك على معروفه لا تنسوا تأخذ ولا تعطي دائما لا عليك أن تحفص على مكافأته ولو بالدعاء من صنع إليكم معروفا فكافئوا فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له إلى متى حتى تروا أنكم كافأتموه يعني حتى يغلب على ظنك أنك أكثرت له الدعاء في الغيب في السل حتى غلب على ظنك أنك كافأتوا على معروفا حتى تروا أنكم كافأتموه ولذا يقول بعض الحكماء احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان إحسانه يعني انك اذا صنع لك معروف هذا الانسان فلازال قلبك خاضعا له معترفا بجميله واستحب منه حتى تكافئه على معروفه أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه فناموا فطالما استعبد الإنسان إحسانه إذن فهذه الخصال الأربع التي شمل عليها الحديث كلها تدل على أن من طبقها وقام بها فإنه يدل على كمال إيمانه وكمال الإيمان يدل على كمال التوحيد نعم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى إعادة من استعاذ بالله سعادة إعادة من استعاذ بالله هذا واجب عليك إذا كان المستجيل متبضلوما او معتدا عليه سواء بالإنسان او غيره يعني مع... الذي معتد عليه سواء انسان مثله ظالم له او سبع متسلطا عليه فاستجار بك فاجره فاستجار بك فاجره الا ان يكون هذا المسجل ظالم هو نفسه ظالم وهارب يريد أن يتخلص فاستجار بك فإن أجرته فعليك الوعيد الشديد ما دام أنك تعرف أنه ظالم إذا كان تعرف أنه ظالم فقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا لعن الله من آوى محدثة آواه يعني تشكر عليه ودافع عنه ولم يخبر عنه وهو محدث يعني محدثا فسادر في الأرض لعن الله من آوا محدثا يعني محدثا فسادر في الأرض فكونك تجيره وهو ظالم فليس لك حق ولا وليس لك ثواب بل تأثم بذلك نعم قال المساله الثانية إعطاء من سأل بالله نعم كذلك من الواجب أن تعطي من سألك بالله أمرا مباحا مقدورا عليه لا مشقة في ذلك فعليس أن تنفعه نعم قال المساله الثالثة إجابة الدعوة إجابة الدعوة كما قلنا واجبة اذا لم يكن هناك محرما ما تستطيع انكاره اما اذا كان هناك محرم وانت ما ليس لك استطاعه في تغيير المنكر فلا تذهب نعم قال المساله الرابعه المكافاه على الصنيعه المكافاه على الصنيعه يعني على المعروف الذي صال عليك خدمه أو شيء من المال أو الحذاء التي أعطاك إياه فعليك أن تكافئه على جميله وعلى المعروف الذي صنع نعم. قال المثالة الخامسة أن الدعاء مكافأ لمن لا يقدر إلا عليه نعم يعني إذا كان صنع لك معروف لكن هذا اللي صنع إليك ما تعرفه ولا تدعن ولا بإمكانك أن تعرفه ومساعدة المسلم في إجابة الدعوة أو إنكار المنكر وغير ذلك يدل على كمال الإيمان لأن خصال الخير كلها من خصال الإيمان والإيمان كما سمعتم بضع وسبعون شعبة علىها قول العله لله وأدىها لما طفل أذى على الصيق نعم قال مسألة الثالثة قوله حتى تروا انكم قد كافأتموه أنكم قد فافت... نعم تروا او تروا يعني المهم انكم غلب على ظنك لأنك كافأة صاحب المعروف كفى نعم نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين